هاي عينك إحنا شيعة ونقسم بدمك حسين والصدور العهد صارت والختم ذن الإدي انعاهد المظلوم والله انعاهد وذكرك بكل حين إحنا نجدد وجرح ينزف سيدة ابدا ماهد وقسم حبك باقي بينا نردد وبد ما والله معاهدي ما نساوه بل نقاوم نبيع أبد والله إي وحق دم الرضيع إحنا غير حسين أبدا ما نطيع أوثار بالأرواح لتظن يضيع أنصيح كن يا لثارات الحسين إحنا من نزمان تدر معاهدي إحنا من غيرك نموت ونحيا بي والله كن نسيوف مرهون بأدي ما يهمنا أي ظرف من نعتني ونبقى شوفة بعين كل الحاقدي نسحق على الخوف حسين ونفوت علمئنا على الشهادة من نموت يبقى صوتك يا إمامي أعلى صوت كل للظلام وهل الجبروت رغمنا على العناد كل الظالمين فجرونه وذبحونه وما نزل خلي ذبحونه بحبك ما نمل أنت دين الله يعني أنت العدل أنت قرآن على جدك من نزل أنت صلى عليك جبريل الأمين مباي بس لك يحلى الولاء ما نعوفك وحق رب السماء قبل أنت ومصدر الكل الضياء أنت جرحك أبد ما ينزف دماء أنت جرحك صار ينزف ثائرين أنت جرحك صار ينزف ثائرين <تصفيق>